جانب الطور الايمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوان واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعدلك قال هم أولئي على أسري وعجيت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم الزامدين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مواعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القسامير